Allahü Akbar, Allahü Akbar, Allahü Akbar. La <asthma> ilahe illallah. Allahü Akbar, Allahü Akbar. Vellahi alhamd. Allahü Akbar, Allahü La. Allah'a ekber Allah'a ekber wa lillahilhamd Allah'a ekber Allah'a La ilahe illallah. Allah Allah'a ekber Velillahil hamd الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, ولله, أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا